لا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَسْرَى كُلَّمَا جَاءَ قَوْمٌ مَّتَّرَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَ نبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبيد إلى لِعَونَ وَمَلَ إِلِ فَسْتَكبَهُ وَكَانُوا قَوْمََّعَ فَقَ أَنُؤُِّنُ لِبَ شَرَيلِ مِثلِنَا وَقَوهُ مَالَنَا عَابِذُ فَكَلَغُهُ مَا فَكَوا مِنَمُهَُّك وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فِي النَّارِ مَأْوًى أَمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُ مَا إِلَى رَبِّهِ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِي يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واحملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا رب فَسُمْ فَتَقُ فَتَقَطَّرُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِفُونَ تَرَوْنَهُمْ فِي غَمْرَةٍ حَتَّى حِين أيَحْتَسِبُونَ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 الذين آيات ربه يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون